بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة وأن يجعلنا وإياكم ممن نال شرف تعلم القرآن وتعليمه فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه ولا يخفى أن تعلم الأمور المعينة على فهم القرآن ومعرفة معانيه تدخل في هذا الحديث لأنه قد يظن ظان أن خيركم من تعلم القرآن وعلمه يختصر على تعلم الألفاظ هذا قصور في النظر لان القران كما نتعلم الفاظه نتعلم معانيه وتعلم المعاني غايه وتعلم الالفاظ وسيله والغايات اهم ولا الوسائل هيا يا اخوان الغايات اهم ولذلك نبه العلماء بنقيم وغيره على أن التعلم المعاني اولى من تعلم الألفاظ فإذا كان بلا شك تعلم الألفاظ يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فكذلك من تعلم المعاني ونحن في علوم القرآن إنما ندرس مثل هذه المباحث لنوظفها في فهم القرآن ومعرفة معانيه هذا هو الأصل وسيأتينا بعد قليل بعض المباحث الدقيقة التي قد لا يكون لها اثر كبير في فهم معاني القرآن لكن العلماء يهتمون بها لحكمة سأذكرها بعد قليل إن شاء الله فالشاهد أيها الاخوه الذي أريد أن ننبه نفسي وإياكم أن نستحور أن الأجر وأن نعلم بأننا في خير وفي عبادة وإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل خاصة من اجتهد وطال مكثه وجاهد نفسه وغالب رغباته ليمكث في بيوت الله يتعلم ما ينفعه في فهم القرآن فلا شك أنه في جهاد عظيم ويرجى له الأجر والثواب الجزيل نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم هذا الثواب ومن أهم الأشياء في تعلم العلم أن تربط العلم بثمرته لماذا تتعلم؟ لماذا تتعلم؟ لنعمل ونهتدي بهذا العلم اسال الله ولكم التوفيق والسلام قبل المغرب وقفنا عند المكي والمدني ونبهنا على بعض المسائل المتعلقة بالخلاف في السور من حيث مكيتها ومدنيتها ونبه المؤلف على ذلك وآخر ما وصلنا وقفنا عنده أنه بعض السور هي مدنية وقيل هي مكية لسورة النساء والرعد الحج من السور المختلف فيها حتى ذكر بعضهم أن سورة الحج من اعاجيب السور, السور، لما ورد فيها من الخلاف وقيل فيها المكي والمدني والحضري والسفري والليل والنهار والصيف والشتاء فقالوا إنها من اعاجيب الصور ولذلك الخلاف في سورة الحج خلاف قوي لورود آيات واضحة في كونها مدنيه مثل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير اذن للذين يقاتلون بانهم الذين اخرجوا من ديارهم يعني انها بعد الهجره يعني ايش مدنيه هذان خصمان اختصبوا في ربهم نزلت في المتبارزين في يوم بدر كما ثبت في الصحيح واضح انها مدنيه وهناك ايات ظاهر بانها مكيه وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ويقى الشيطان الذي نزلت في مكه أول السورة ظاهر بأنه مكي يا أيها الناس اتقوا ربكم من زلزلة الساعة شيء عظيم فلعل الأقرب والله أعلم أن سورة الحج فيها المكي وفيها المدني والقدر المكي فيها كبير كما أن القدر المدني فيها كبير ولذلك فيها المكي وفيها المدني وإن كان بعض العلماء يجعلها تميل إلى كفة مثلا المكي هي أقرب إلى المكي وبعضهم يقول المدني والله أعلم الحديد. كما ذكرنا بأن هذه الصور ورد بعض الأثار التي تدل على ان فيها أو بعض الاثار تدل على أنها نزلت في المدينة أو بعضها نزل في المدينة بعضها نزل في مكة فيحكمون من خلال هذا الأمر وسيأتي في كيفية معرفة المكي والمدني طبعا الصف والتغابل والقيامه طبعا القيامه ذكرنا لكم أن فيها اشكال في ذكرها هنا والمعوذتان قيل بأنها مكيات ويشوفها من كلامه ان الارجح انها من المدني طيب ناخذ بعض الوقفات نختب بها المكي والمدني أولا كيف نعرف ان هذه مكي هذا مكي وهذا مدني يقول العلماء طبعا الاصل هو النقل الطريق إلى معرفة مكيه السورة من مدنيتها هو النقل عن الصحابه الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا الوقائع والأحداث التي نزلت فيها الايات والسور والأمر الثاني طبعا وكذلك التابعون يستانس بارائهم في هذا لانهم تلقوا من الصحابه إذن الطريق الأول هو طريق النقل عن الصحابه والتابعين الطريق الثاني الذي يرى بين والمدني ما هو الاجتهاد الاجتهاد عن طريق الاجتهاد عند عدم النقل في سوره ما فيها اثار تدل على أنها مكيه ومدنيه فتجتهد في الحكم عليها من خلال ماذا من خلال القياس والمقارنة بالصور الأخرى، فمن خلال تتبع الصور المكية والمدنية يعرف بأن هناك سمات للصور المكية وهناك سمات للصور المدنية، هناك موضوعات تركز عليها الصور المكية وهناك موضوعات تركز عليها الصور المدنية، الموضوعات التي تعالجها الآيات، فيجتهد الناظر في الصورة أو الآية ليتوصل بهذا الاجتهاد إلى حكم على هذه الآية. أو على هذه الصورة هل هي من المكي أو من المدني عن طريق معرفة خصائص المكي وخصائص المدني وإلحاق ما لم يلد فيه نقل بما يناسبه وقد تكلم العلماء عن مسألة خصائص المكي والمدني مثلاً خصائص المكي الدعوة الى التوحيد والتركيز طبعاً المكي يركز على ثلاث القضايا الكبرى التي خالف فيها المشركون المشركون مكة ما هي القضايا الثلاث الكبرى؟ التوحيد والرسالة والبعث واليوم الآخر فلا تكاد تجد سورة مكية إلا وهي تعالج هذه الثلاث القضايا أو بعضها إثبات الوحدانية لله إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم إثبات اليوم الآخر والبعث فالصور المكية تركز على هذه القضايا ولا يعني هذا عدم ذكرها في الصور المدنية لا وإنما التركيز وتخصيص هذه الموضوعات بالذكر من خصائص المكي وضع القواعد العامة للتشريع في الحلال والحرام القواعد العامة مو التفاصيل التفاصيل في المدني والتركيز على تثبيت مكارم الأخلاق وأصولها كالعدل والإحسان وإبطال ما ينافيها من مساوي الأخلاق كالظلم والفجور <تصفيق> الحمد لله أهدكم الله صحيح طيب من خصائص السور المكية ذكر قصص الأنبياء والأمم السالفة لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وليأخذ العبرة قصر الفواصل السور المكية يغلب عليها ماذا قصر الآيات والفواصل مع قوة الأسلوب وشدة التأثير طبعا يفهم من كل خصيصة العكس يعني والمفهوم في المدني من خصائص المدني التفصيل في العبادات والمعاملات والاحكام والحدود والحديث عن الدولة الإسلامية وقوانين الدولة الإسلامية التركيز على دعوة أهل الكتاب وشرح أحوالهم وبيان ضلالهم لأن أهل الكتاب خاصة اليهود وجدوا في المدينة الكشف عن حقيقة النفاق وشرح صفات المنافقين لأن النفاق لم يوجد إلا في المدينة طول الآيات بما يتناسب مع الشرح والبيان للأحكام هذه بعض الخصائص هناك علامات هذه علامات مفيدة في التمييز بين المكي والمدني طبعا إيش الفرق بين الخصائص والعلامات؟ يعني العلامات أخذت بعد معرفة المكي والمدني يعني عرفنا ان هذا مكي أخذنا العلامات أما الخصائص فتستفيد منها حتى لو لم تعرف المكي والمدني لذلك قالوا من خلال التتبع والاستقراء الصور المكية والمدنية كل صورة فيها سجدة فهي مكية ومنها صورة الحج طبعا الحج مختلفون فيها ولذلك رجحوا مكية الحج باعتبار وجود السجدة فيها لأن القضية أشبه ما تكون بالكلية أن كل سجدة سجدة تلاوه في الصورة المكية صورة الحج فيها خلاف فهذا يميل صورة الحج إلى المكية وإن كان فيها خلاف طبعا لكن نقول باعتبار الأكثر هي مكية باعتبار أكثر آياتها كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية هذه يسمونها كليات تذكرون شيء خالفها؟ في كلية مطلدة وفي كلية فيها استثناء قال كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا ايها الذين امنوا فهي مكيه لاحظ هي يا ايها الناس وليس فيها يا ايها الذين امنوا فيه بعض الصور فيها يا ايها الناس ويا ايها الذين امنوا مثل البقره او النساء هذه ما تدخل في العلامه هذه لكن كل سوره فيها يا ايها الناس وليس فيها يا ايها الذين امنوا فهي ايش مكيه وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قرانا المفصل خججا يعني سنوات ونحن بمكه ليس فيها يا ايها الذين امنوا ليس فيها يا ايها الذين امنوا كل سوره فيها قصص الانبياء وذكر الامم الغابره سوى اهل الكتاب فهي مكيه يعني غير اهل الكتاب لاحظوا غير اهل الكتاب أما اهل الكتاب فيريدون في الصور المدنيه لا يقول قائل بعض الصور المكيه فيها قصص نعم قصص بس فيها اهل الكتاب لكن كل سوره فيها قصص للأمم للغا... الغابره غير اهل الكتاب فهي مكيه قال التابعي الامام عروه بن الزبير ما كان من ذكر الأمم والقرون والعذاب فانه انزل بمكه كل سوره فيها قصه ادم وابليس فهي مكيه الا البقره ويش السور التي ذكر فيها قصة آدم و... الاعراف كلها مكية إلا البقرة كل سورة تفتتح بالحروف فهي مكية إلا البقرة وآل عمراء يعني الحروف المقطعة هذه علامات من علامات المدني كل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية ايش معنى فريضة يعني فرائب مواريث كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوى العنكبوت طبعاً عنكبوت اشير إلى النفاق إشارة ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية ثم واعلم أن هذه العلامات تقريبية دل عليها الأثر والتدبر والنظر هل لمعرفة المكي والمدني فوائد؟ فيه في معرفة الناسخ والمنسوخ إذا تعارضت آيتان طلبيتان في الحكم وإحداهما مكية والأخرى مدنية فالمدني ناسخ لأنه متأخر التمكين من فهم القرآن من خلال الواقع الذي ينزل فيه هذه مهمة جدا في الدعوة والتربية استفادة المنهج السليم للدعوة إلى الله عز وجل عن طريق التدرج ومعرفة مراحل تبليغ الدعوة الأخير يعني نعطيكم الحصر النهائي للسور المكية والمدنية طبعاً يمكن أن تقسم ثلاثة اقسام القسم الأول السور المكية السور المكية طبعا ما ذكرها المؤلف ذكر ضدها وما لم يذكر فهو مكي إيش اللي ما ذكر الانعام الاعراف يونس هود يوسف إبراهيم الحجر النحل الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء المؤمنون الفرقان الشعراء النمل القصص العنكبوت الروم لقمان السجدة سبأ فاطر ياسين الصفات صاد الزمر غافر فصلت الشورى الزخرف الدخان الجاثية الأحلاف الطاف الذاريات الطور النجم القمر الملك القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة المرسلات القيامة مكي لاحظوا هناك المرسلات النبأ النازعات عبسة التكوير الانفطار الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح التين العلق القدر لاحظوا هناك ايش ذكر؟ ذكر القدر في أي قسم عندكم؟ في المدني القارعة، الهومزة، الفيل، قريش، الكافرون المسد طبعا قد يرد الخلاف لكن هذا المعروف والأشهر هذه صور لا يكاد يختلف في شيء منها أنها مكية أما ما اختلف فيها والراجح أنها مكية فهي الفاتحة ورد فيها خلاف ولا لا؟ أورده ولا ما أورده؟ الرعد أورد الخلاف لما ما أورد؟, أورد؟ الحج الرحمن الواقعة التغابل الإنسان الزلزلة العاديات التكاثر العصر الماعون الكوثر الاخلاص. والراجح انها مكية السور المدنية البقرة آل عمران النساء المائدة الأنفال التوبة النور الأحزاب محمد صلى الله عليه وسلم لي سورة القتال الفتح الحجرات الحديد المجادلة الحشر الممتحن الصف الجمعة المنافقون الطلاق التحريم البينة النصر هذه الصور لا يوجد اختلاف معتبر في كونها مدنية يعني في اختلاف لكنه غير معتبر أما ما اختلف فيها والراجح أنها مدنية فهي المطففين والفلق والنص يا أخي والراجح أنها إيش مدنية فيه آيات مدنية في سور مكيه والعكس طبعا الوصف للسوره بأن مكية باعتبار الأغلب فقد يجد أو يوجد فيها بعض الآيات التتبع طبعا هذا الكلام للجديع في مقدمات أساسية في علوم القرآن يقول بالتتبع للأسانيد خلص إلى أن الذي ثبتت به الرواية من المدني في المكي في تسع سور من خلال الروايات في سورة هود وعقب الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى تذكرون قصة نزولها رجل في المدينة وصاب من امرأة قبلة بعدين جاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سأل فنزلت الآية قال الي خاصة قال بل للناس عامة الصحيح في سوره النحل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وان صبرتم له خير ما نزلت في احد سوره النحل المكيه في سوره الحج ثلاث مواضع ثلاثه مواضع ومن الناس من يعبد الله على حرف فإلى أصابه خير لطمأن به وإلى أصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين هذان خصمان اختصموا بربهم الآيات اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا هذه مدنيه والسورة مكيه وفي سوره ياسين انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين وفي سوره الزمر موضعا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله وما قدروا الله حق قدره وفي سوره الشورى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء وفي سورة الأحقاف قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فامنوا واستكبرتم إيش السبب يا اخوان أنه جعلت مدنية وشهد شاهد عبد الله بن سلام وعبد الله بن سلام لم يعرف إلا في المدينة ولذلك وقع خلاف في الآية هل يقصد فيه عبد الله بن سلام أو لا وفي سوره التغابن يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو ولكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم وموضع مجيء المكي في المدني مكي في المدني في سوره الحديد الم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ما سبب هذه الاستثناءات يا اخوان الروايه ورد روايات تدل على نزولها في هنا في مكه فاستثنيت من سوره مدنية هذا ما يتعلق بالمكي والمدني وهو من اهم مباحث نزول القران من أهم مباحث نزول القرآن بل والفدت فيه مؤلفات خاصه متاخره وألفت كتبت رسالتان علميتان في المكي والمدني في القرآن الكريم إحداهما درست نصف القرآن والأخرى درست النصف الآخر قام الباحثان بدراسة كل سوره بالتفصيل ثم الحكم عليها بعد ذلك ورسالتان مطبوعتان يمكنكم الرجوع إليها للاستفادة منها طيب ننتقل إلى الموض... النوع الذي يليه قرأناه ولا ما الثالث والرابع تفضل واصب نقرا المتعلق بالليلي والنهار لأنها كلها متقاربه النور السابع والثامن تاسع النظر التاسع الفراش الالفراش هو عندك نسبة الى الفراش هو الفراش عندكم خطا الفراشي يعني نسبه الى ما نزل في الفراش كاينه الثلا الذين خلفوا ويلعبون بما نزل وهو ليسوا سوره الضال طيب جميل اسباب النزول نوخرها هذه المباحث ايها الاخوه الانواع التي ذكرها من الحضري والسفري والليل والنهار والصيف والشتاء والفراش هل لمعرفتها ثمرة فائدة ولا من باب العلم فقط ها ما قولكم عفى الله عني وعنكم من الناحية العملية ليس لها فائدة كبيرة تذكر قد يكون لها فوائد يسيرة أو لا تكاد تذكر لكن هي تدل على أمر مهم فيها إشارة إلى أمر مهم ما هو؟ تفضل يا شيخ أحسنت. عناية الأمة خاصة السلف بهذا القرآن العظيم واهتمامهم به وحرصهم على معرفة كل شيء يتعلق به ولو كان من باب العلم بل إنهم كانوا يتفخرون بذلك عبد الله بن مسعود يقول والله ما من آية إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لركبتها اليه إليه أو كما قال وثبت هذا عنه إذن هذه الأمة أيها الإخوة كانوا يعتنون بالقرآن يشتغلون به ويتأملون آياته وين نزلت هذه في أي حال نزلت متى نزلت وهذا يدل كما ذكر الأخ الكريم على عناية السلف بهذا القرآن العظيم واتمامهم به وعيشهم في ظلاله وتعليمهم الأجيال والأمة من بعدهم للعناية بهذا القرآن العظيم ولا شك أن أمة حرصت على مثل هذه الأمور لا شك بأنها ستحرص على الأمور الأكبر والأهم منها تحرص وين نزل في الليل ولا في النهار في الصيف ولا في الشتاء وتنقل مثل هذه الأمور لا شك أن هذا من دلائل اهتمام الأمة بالقرآن الكريم وحفاوتهم به وتعظيمهم له نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ولا شك أن حب القرآن سيجعل الإنسان يتعلق به ويتأمل فيه ويستخرج مثل هذه الأمور ويحرص عليها فهي مفيدة من هذا النوع أنها تذكر بعلمة القرآن وارتباطهم به وأي شيء يا إخوان يربطوا ففيه نفع ومصلحة حتى ولو لم يكن له ثمرة عملية كبيرة ظاهرة لأنه سيجعلنا نقترب من القرآن ومن اقترب من القرآن نال من بركته ولا بد لعله جاء يقرأ لمقصد نظري بحت وعلمي علمي يريد أن يعرف شيء فانتفع وتدبر آية وأنا منها ولذلك ينبغي أن نجعل ل لأنفسنا وأبنائنا ولأجيالنا شيء من البرامج التي تربطنا بالقرآن استخرج الآيات التي فيها كذا ما عدد الآيات التي نادى الله عز وجل فيها المؤمنين يجعله يتأمل يبحث يرتبط بالقرآن العظيم لأن من اقترب من القرآن سيناله من بركته بإذن الله جل وعلا فهذه الـ الـ الـ الـ الأنواع هي يعني ليس لها يعني ناحية عملية كبيرة وإنما تدل على هذه القضية المهمة التي ذكرتها لكم قال النوع الثالث والرابع الحضري والسفري طبعا هو يفصلها يعني يجعلها كل واحد منها نوع وهذا من التكثر في ولا بإمكان ان يجمعها في نوع واحد حضري والسفري لكن نوع ونوع يعني تكثير أنواع أحيانا الأول كثير يعني الحضري الحضري يعني هو القرآن الذي نزل في المدينة في الحضر قال والثاني سورة الفتح. وين نزلت؟ بعد خروجهم من مكة بعد الحديبية وهم في السفر، كما دلت على ذلك الروايات. والتيمم يعني وآية التيمم نزلت وهم في تيمم من المائدة. نزلت وهم في في مقدم من إحدى الغزوات. ففقدت عائشة رضي الله عنها عقدا لها. فمكثوا لطلبه فباتوا على غير ما ليس معهم ما فاشتد ذلك عليهم وعاتب أبو بكر عائشه رضي الله عنها وعنفها فنزلت ايه التيمم فقال أسيد ما هي والله بأول بركتكم يا آل أبي بكر فكان في بقائهم وتأخيرهم بركة وكان هذا في سفر قال بذات الجيش او البيداء بمنا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله قال والاول كثير والثاني سوره الفتح والتيمم من المائده بذات الجيش او البيداء بمنا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله يعني ان واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله نزلت بمنا في حجة الوداع كما رواه البيهقي في الدلائل وإن كان يعني لا يثبت من حيث القوة وليس له لكنه يستأنس بمثل هذه الآثار ولا يعتمد عليها هذا ما يتعلق بالحضري والسفري قال وآمن الرسول إلى آخرها يوم الفتح يعني يوم الفتح فتح مكة ويسألونك عن الانفال في بدر لأنها نزلت في الغنائم في شان غنائم يوم بدر وهذان خصمان في بدر على ان بدر خارج المدينه فهم في سفر واليوم اكملت لكم دينكم نزلت بعرفات وهي سفر وان عاقبتم باحد أحد سفر ولا في المدينه ها هذه مساله فقهيه من ذهب من المدينه الى احد مسافر المعروف الان بس يعني قد يكون له وجه من حيث الذين يقولون ان الخروج من المدينة ولو كان يسيرا يعتبر سفر لكن المعروف ان احد في طرف المدينه هذا النوع الحضري والسفري طبعا كل هذه الآيات التي يذكرها مبنيه على الاثر بعضها صحيح وثابت وبعضها فيه نظر الليلي النهاري والليلي الأصل النهاري لذلك الأول كثير ولا يضرب لها أمثلة لأنه أصل والثاني الذي نزل في الليل له أمثلة كثيرة ليست قليلة منها سورة الفتح سورة الفتح طبعا قال المؤلف في إتمام الدراية زعم أنها كلها نزلت ليلا وليس كذلك بل النازل منها تلك الليلة إلى صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما آية القبلة نزلت متى؟ يعني تحويل القبلة إلى الكعبة قال في الصحيحين بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة الليلة نص في الرواية على الليلة وآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ورد في رواية طبعا نزول هذه الآية أنه لما نزلت عاد الصحابة فقرؤوها على نسائهم فما صلى منهن الصبح من صلت إلا وعلى رأسها كالغراب من السواد يعني لبست الجلباب فهذا يجل على أنها نزلت في الليل ما صلوا الصبح إلا وقد التزمنا بأمر الله ولبسنا الحجاب وآية الثلاثة الذين خلفوا في براءة يعني نزول براءة الثلاثة الذين خلفوا ايش معنى خلفوا؟ ما معنى خلفوا يا مشايخ تخلفوا ولا خلفوا ما خلفوا بما نتخلفوا خلفوا يعني أجلت الآيات التي نزلت في بيان توبة الله عليهم ما هو تخلفوا عن غزوة فمعنى خلفوا أي أخر أمرهم ونزور القرآن في شأنهم ولذلك بيت سنكر على من قال إن من معنى على الثلاثة الذين خلفوا تخلفوا ما قال الله تخلفوا قال خلفوا قال وإنما معنى أنه تأخر نزول توبتهم الآيات التي فيها توبة الله عليهم وآخرون مرجون لأمر الله هذه الآية ورد في ال في سياق حديث كعب بن مالك الطويل بأنها نزلت في الليل وعلى الثلاثة الذين خلفوا من حديث كعب بن مالك فأنزل الله توبتنا حين بقي الثلث الآخر من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة محددين متى ومتى كان الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا من حقهم ما يستغرب أنهم يعرفون لأنهم كانوا يعدون الليالي عدا في العقوبه لهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت يعرفون متى نزلت فرج فيعرفون متى نزلت وين كان النبي عليه الصلاة والسلام في أي ليلة كان فهذا ما يتعلق بالليلي والنهاري النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي الصيفي كآية الكلاله أي آية حديث عمر ألا تكفيك آية الصيف يستفتوك ولله يفتي اللي في آخر السورة في آخر سورة النساء آية الصيف يعني نزلت في الصيف والثاني يعني الشتائي كالآيات العشر في براءة في براءة عائشة يعني آية الإفك طبعاً ليش؟ منين أخذوا هذا؟ طبعاً ليس النص صريحاً ليس النص صريحاً لأن عائشة قالت لما نزل عليه الوحي قالت فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى انه لا منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه فظن في يوم في اليوم الشاتي انها نزلت في شتاء والمؤلف نفسه يقول وعندي ان في الاستدلال بهذا الحديث نظر لاحتمال ان تكون تحكي حاله تحكي حاله تبين شده نزول الوحي عليه حتى انه لو نزل عليه في اليوم البارد في الشتاء يتصبب عرقا ليس في نص صريح لكن يعني اخذوا من هذا اخذوا منه لمحه كذا أن الآيات نزلت في الشتاء النوع التاسع الفراشي طبعا فيه في, الصي في الصيف في الصيفي والشتائي ذكره الواحدي أن الله أنزل أن الله تعالى أنزل في الكلاله آيتين إحداهما في الشتاء والأخرى في الصيف فالتي في الشتاء هي آية الكلاله الأولى في النساء يعني الكلاله ذكرت في سوره النساء كم مرة؟ مرتين والآية الثانية في آخر الصورة في الصيف فيه أحد يذكر مثال النزل في الشتاء آيات نزلت في الشتاء ها طيب وش فيها هذه أنت يبدو خلط شيء بشيء هذه غزوة ذات السلاسل عمرو بن العاص بس ما نزلت هذه الآية بشأنهم إذ يغشيكم النعاس هذه في أحد أملة منه مم. ما هي الغزوة التي كانت في شدة البرد؟ الأحزاب إذن الآيات التي نزلت يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها في سورة الأحزاب في الخندق هذه نزلت في في نزلت في شأن السورة في شأن الغزوه فهي في في في البرد في الشتاء ختم هذه الانواع بالنوع العاشر النوع التاسع عفوا وهو الفراشي ما نزل في الفراش فايه الذين خلفوا لان ذكر قبل قليل وهو عند ام سلمة وفي الاستدلال نظر عند ممكن يصلي ما في الفراش لازم والأمر الآخر أنه لم ينزل الوحي في فراش أحد سوى عائشة وهذا من أسباب تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه فهذا فيه نظر نعم نزل في ليلة أم سلمة لكن لم يأتي في الرواية في الفراش قال ويلحق به ما نزل وهو نائم كسورة الكوثر طبعا سورة الكوثر ورد في الصحيح صحيح مسلم عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ غفا إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله فقال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الأبتر نائم نايم كان نائما ايش فيكم ما لكم هاي شيخ اخفى اخفاء يعني مش اخفى يعني نام اخفاء قد يكون اخفاء تاثر بالوحي ما فيها إن هنا، هم، بعدين في المسجد اذ أخفاء إخفاء ولو قلنا يعني ما فيها دليل إنها، فليس ليس فيها دليل صريح، لذلك قال سيوط قال الرافع في أماليه فهم فاهمون من الحديث أن السورة نزلت في تلك الإخفاء وقالوا من الوحي ما يأتيه في النوم قال وهذا صحيح لكن الاشبه ان يقال ان القران يعني صحيح من حيث عموم الاستدلال لكن قال الاشبه ان يقال ان القران كله نزل في اليقظه وكانه خطر له في النوم خطر له في النوم كسوره الكوثر المنزله في اليقظه يعني كان لما اغفى اغفاءه اغفأ تذكر سوره نزلت عليه قبل يعني هذا وجه اخر ثم رفع راسه فقال انزلت علي انفا ايش معنى انفا بالمناسبه في اللغه ها قبل يعني ما هو ما هو الان انفا سوره فقال هذه السوره او تكون الاخفاء ليست اخفائتنه وهذا يعني ظاهر على كل حال لسه ليست بتلك لكن هذا حديث بالمناسبه فيه فوائد مهمه في مسائل تتعلق بعلوم القرآن وبالتفسير ونختم هذه الأنواع كلها بتنبيه مهم لطيف مفيد قل من اعتنى به في مسائل علوم القرآن وهو أن تبنى المسائل على النصوص وهذا من أنفع ما يكون في استخراج مسائل علوم القرآن وغيره من العلوم ايش معنى هذا؟ يعني أن تجرد أو تقرأ النصوص الثابتة ثم تستنبط منها الفوائد فمثل هذه الأمور كلها إنما ذكرت من خلال التعامل مع النصوص ويستفاد من هذا أن القرآن نزل في الليل ويستفاد من هذا أن القرآن نزل في الصيف كيف عرفوا من خلال جرد أو تأمل النصوص وقراءتها واستخراج الفوائد منها وهذا في علوم القرآن قليل خاصة في الدراسات السابقة أكثر الذين يتكلمون في علوم القرآن يذكرون مسائل ثم يحاولون الاستدلال لها وقد يصعفهم الدليل وقد لا يصعفهم لكن لو انطلقنا في استخراج المسائل من النصوص لكن على قاعده قويه وكان لعلمنا بركه ونفع هذه مثل بركه المسائل التي استنبطها الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد ياخذ النص ثم يستنبط منه مسائل وانا جربت هذا وقرات طبعا احسن ما يكون مثل هذه المسائل في كتب شروح الاحاديث من افضل كتب استخراج مسائل علوم القران كتب شروح الاحاديث لما تقرأ مثلا فتح الباري في صحيح البخاري ولا شرح صحيح مسلم للنووي ولا كتب ابن عبد البر في شروح الموطأ تجد فوائد في غاية النفاسة والأهمية استنبطوها من النصوص مباشرة كل هذه الأمور التي كنا نذكرها لكم استنبطت من النصوص خاصة إذا كانت النصوص صحيحة فأنصحكم يا إخوان بسلوك هذا المسلك عندما تقرأ الأحاديث النبوية والآثار قل ويؤخذ من هذا الحديث كذا وكذا وكذا وكذا أضرب لكم مثال كم يؤذن النبوءان نقف قبل الاذان قليل حتى الاخوه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بن كعب لما قال أي آية في كتاب الله معك أعظم فقال الله ورسوله أعلم ثم عاد سؤال فقال الله لا إله إلا هو فماذا فعل على النبي عليه الصلاة والسلام فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر ما يأخذ منه أن علم فضائل الصور من العلوم التي يغبط عليها الإنسان ويهنأ بها ليهنك العلم أبا المنذر يعني أنه علم جليل يهنأ الإنسان على معرفته والوصول إليه وهذه فائدة جليلة المقدار تعرف أن ما تشتغل به من معرفة الفضائل واستنباط المسائل المتعلقة بالآية والصور علم عظيم يعني هل يهنأ النبي عليه الصلاة والسلام أبا المنذر ربي بن كعب ويقول ليهنك العلم سماه علما سماه علما والنصوص كثيرة في هذا ولو تاملنا النصوص لخرجنا بفوائد عظيمة واكتشفنا ايضا أن هناك أشياء أو مسائل خاطئة لأنها لم تبنى على أدلة ونسيت بالمناسبة نسيت وتذكرت الآن ذكرنا الله وإياكم ما ينفعنا أن أبدأ في أول مسائل النزول بتعريف النزول وأحيانا ننسى بعض الاخوه يسأل عن أشياء مهمة لكن تفوتنا إيش النزول؟ إيش مقصود بنزول القرآن؟ نزول جبريل به أو الحلول يقولوا نزل في المكان أي حل فيه وهذا تأويل الاشاعره والمنكرين لصفه النزول ليش يقولون النزول ليش يقولون في اكثر كتب علم القران تقول النزول ليش ليه يعني لوازم وان القران النزول لا كل للاشياء المحسوسه وكلام الله صفه والنزول لا يكون للأوصاف وإنما للمحسوسات إذن المقصود وهذا خطأ خطأ ليش؟ لأننا لو تعاملنا مع النصوص لوجدنا لو أن في النصوص ما يبطله لأن الكلام على النزول على كلامهم نزول مجازي ليس نزولاً حقيقياً النزول هو نزول من علوم يعني معناها الشرعي ومعناها اللغوي هم يقولون بأن النزول مجازي، بينما الذين ينطلقون من النصوص، نصوص القرآن والسنة سيكتشفون بأن هذا القول باطل. لماذا؟ الله قال في القرآن انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا، وفي سورة الإسراء وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وإيش؟ ونزلناه تنزيلا فعل اكد بالمصدر والفعل اذا اكد بالمصدر يستحيل حمله على المجاز بل هو حقيقه باجماع اهل النحو كما ذكر النحاس في اعراب القران في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما قال اجمع النحويون على ان الفعل اذا اكد بالمصدر لا يحمل على المجاز إذن أبطلنا هذا القول في تعريف النزول بالنص الصريح الواضح الذي تكرر في مرتين في القرآن إذا نزول القرآن هو نزول حقيقي لا يكيف ولا يقال كيف ينزل القرآن وهو صفة نزول نزل إنا نحن نزلنا عليه القران القرآن تنزيله وانتهى الموضوع متى نعرف مثل هذه المسائل والتنبيهات لما ننطلق من النصوص ونعرف هذه الأمور وأرجو أن يكون في هذا التنبيه فائدة للجميع النوع العاشر من أهم الأنواع وهو أسباب النزول نقرأه ونعلق عليه بما تيسر وعسى الله أن ييسر ويسرحنا الوقت فضل يا شيخ نعم أسباب النزول من أهم مباحث النزول وأسباب النزول أو سبب النزول يعرف من يستطيع منكم أن يعرف سبب النزول من مهام طالب العلم أن يضبط التعارف والمصطلحات فسبب النزول مصطلح فما هو هذا المصطلح من يستطيع ان يعرفه تعريفا مناسبا يضبط به اسباب النزول ايش نعم حادثه او قصه تكون سببا في نزول ايه طيب اذا كانت سبب في نزول سوره أو صورة أو آيات هو إذا سلكنا مسلك التسامح بالتعريف نمشي بس اهل المنطق هذولا والتعريف بهذلونا لا بد أن يقول التعريف جامعا مانعا وبدل مرصص ترصيص جيد يصرح للحفظ يقولون في تعريفه هو ما نزل قران بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال سبب النزول هو ما نزل قران بشأنه وقت وقوعه لازم من وقت وقوعه هذا كحادثة او سؤال ليش وقت وقوعه لأنه لا يقال بأن سبب نزول سورة الفيل حادثة الفيل لانها نزلت زمان هي خبر عن قصة مضت والاخبار عن القصص السابقه ليس سببا لنزول القصص ليست سببا لنزول الايات لانها قديمه وانما السبب هو ما نزل القران بشأنه وقت وقوعه كحادثه او سؤال وهذا يدلك على ان القران ينزل في وقت نزول الحادثه وهو يفيد ماذا ايها الاخوه ان الله تكلم به وقت نزول وقت حدوث الحادثه وسمعه منه جبريل ونزل به الى محمد عليه الصلاه والسلام خلافا للقول المشهور في سبب النز... في النزول فيقولون ان القران له نزولاً. نزول نزول لبيت بيت العزه في السماء الدنيا وبعدين نزل على محمد عليه الصلاه والسلام من بيت العزه في السماء الدنيا كان جبريل هو اللي يروح متى محتاج النبي عليه الصلاة والسلام آية راح واتى بها من هذا قول خاطر طبعا لا يصح هذا وإن قاله من قاله بل أكثر كتب علوم القرآن تذكره بأن النزول الثاني النزول الثاني على محمد عليه الصلاة والسلام المنجم كيف كان من الله مباشرة القرآن له تنزلان نزول إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثابت على ابن عباس والنزول الثاني قال ابن عباس ثم نزل بعد ذلك منجما ما يقصد انه نزل من بيت العزه في السماء الدنيا وانما نزل من الله مباشره قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها سمع وقت تجادرك في زوجها وتشتكي نزلت الايات بعدها فالسبب له صله بنزول القران والنزول من الله النزول الثاني من الله مباشره على النبي صلى الله عليه وسلم إذن سبب النزول هو ما نزل القرآن بشأن وقت وقوعه وهو من أهم باحث علوم القرآن ولذلك اهتم به العلماء وصنفوا فيه تصانيف منذ زمن أفرد بالتصنيف جماعه قال وفيه تصانيف من أول من أفرد بالتصنيف الواحدي الإمام الواحدي في كتاب أسباب النزول وهو مشهور جدا متداول وأفضل طبعاته الطبعه التي حققها الدكتور ماهر الفحل وكتاب حكم عليه السيوطي بانه نفيس جدا وهو غير معروف عند اكثر الناس لشيخ ابن حجر وهو احد منكم طلع عليه لكنه مات وهو مسوده لم يكمله والذي طبع منه الى سوره النساء ولو اكتمل لم يكن له نظير اسم العجاب في بيان الاسباب للامام ابن حجر الف السيوطي نفسه كتابا في الاسباب اسمه لباب النقول في في اسباب النزول ولكنه يعني ادعى انه من احسن الكتب في التعرير لكنه كتاب عادي قريب من كتاب الواحد يذكر الروايات ويحكم على بعضها اهتم المتاخرون كثيرا بقضية التمحيص والتحقيق في الروايات والتمييز بين الصحيح والضعيف ولذلك قال هنا وصح فيه اشياء ايش يفهم من قوله وصح فيه اشياء كان اكثره فيه نظر وفيه انقطاع وفيه ضعف من حيث الروايه طبعا من الكتب الجامعه في اسباب النزول الاستيعاب في بيان الاسباب السليم الهلالي ومحمد موسى نصر هذا كتاب جامع يصلح يعني لغير المتخصص جامع لكل الاسباب مع على الحكم عليها حسب اجتهاد المصنفين فيه المحرر في اسباب النزول من خلال الكتب التسعة في الصحيح المسلم من اسباب النزول الى غيرها من الكتب المهم أنه من أهم مباحث النزول والفت فيه تصانيف كثيره قال وما روي فيه عن الصحابي فمرفوع طبعا كيف نعرف سبب النزول بالروايه في ما فيه اجتهاد عن, عن الرسول عليه الصلاه والسلام او عن الصحابه والروايه على النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه التي يقول الصحابه ما فيها اشكال واذا صحت فهي في حكم المرفوع لانه يخبر عن شيء في زمن النبي عليه الصلاه والسلام كقوله فعلنا كان فهو مرفوع طيب هذا اذا كان صريحا اذا كان صريحا اذا كان صريحا بالسببيه فهو في حكم المرفوع طيب اذا ما كان صريح كان يقول الصحابي نزلت هذه الايه بكذا وقوله نزلت هذه الايه بكذا يحتمل السببيه ويحتمل التفسير فاختلف فيه فمنهم من حمله على المرفوع لاحتمال كون الحاجثة السبب ومنهم من قال لا هو يجري مجرى التفسير يجري مجرى التفسير الموقوف على الصحابي قال فإن كان بلا سند فمنقطع أو تابعي يعني ومروي فيه عن التابعي ان كان اذا كان مرويا عن تابعي فمرسل هل يقبل قول التابعي في سبب النزول؟ يا اخوان يقبل ولا ما يقبل؟ لو قال تابعي نزلت هذه الايه في كذا او سبب نزول هذه حدثت انزل يقبل ولا ما يقبل؟ لانه مرسل والمرسل من انواع الضعيف. السيوطي في الاتقان قال يقبل بأربع شروط أن يكون التابع من كبار التابعين وأن يكون السند صحيحا إليه وأن يعتضد بمرسل آخر وأن يكون صريحا بالسببية فإذا توفرت هذه الشروط الاربعه فيقبل قول التابعي في سبب النزول من يعيد الشروط الاربعه ولا ما نسأل ايوه الاحتمال قربه من ايوه الصريحه الصريحه الاخيره ان يكون صريحه بالسبب يعني, يعني قوله فنزلت لان اسباب النزول صريحه وغير صريحه مرسل اخر وان يكون صحيحا اليه وان يكون صحيحا إليه فهذا ذكرها في الاتقان وبمناسبه المرسل أيها الاخوه قال او تابعيا فمرسل تعلمون أن المرسل إذا تعدد الطرقه فإنه يقبل خاصة في نقل حادثة لم يتواطأ الناقلون فيها ولم يكن بينهم اتصال فينقلون حادثة معينة ويتفقون على تفاصيلها وأجزائها فإن شواهد القبول عليه ظاهرة وهذا تكلم عنه بالتفصيل شيخ الإسلام في مقدمة التفسير بل قد يكون القبول المرسل ولو كان في الظاهر منقطع الإسناد لجهالة الراوي الذي أخذ عنه التابعي لكن يقول لو تواطئوا على نقل قصة قال أن يعتضد بمرسل آخر تواطئوا ونقلوا تفاصيل القصة مع اليقين بعدم اخذ بعضهم من بعض فإن هذا من أعلى درجات القبول عند الناس أصلا أحيانا يقتل بالحاجة ذهما يقويها ويجعلها مقبولة ولو كان الإسناد في الظاهر فيه إشكال على كل حال قال وصح فيه أشياء كقصة الإفك هذه معروفة نزول آيات الإفك كان سببها رمي أم المؤمنين الطاهرة المطهره الصديقه بنت الصديق عائشه رضي الله عنها لما رمها اهل النفاق والافك فانزل الله براءتها وهذا معروف ومشهور قال والسعي ايه السعي طبعا ثابت وايه السعي على وجه الخصوص لها اهميه لانها تبين اهميه سبب النزول في معرفه المعنى لان ظاهر ايه السعي إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليها يطوف بهما يفيد أن السعي في حكم المباح فلا جناح عليها يطوف بهما يعني لا حرج عليه وإذا لم يفعل فلا إشكال هذا الظاهر لكن سبب النزول يبين أن المقصود ليس بيان الحكم وإنما إبطال أمر كان يعتقده المسلمون بسبب ما كان عليه الناس في الجاهليه لان الناس كانوا يطوفون بينه وبينها و وعلى كل على كل من الصفا والمروه اصنام صنم فتحرجوا من الطواف والسعي بين الصفا والمروه لانه كان من شعائر الجاهليه وكان الصحابه اي شيء من شعائر الجاهليه يتحرجون منه فنزلت الايه لرفع الحرج يعني لا تتحرجوا من السعي بينهما فانها من شعائر الله فهذا هذا معناها قالوا ايه الحجاب آية الحجاب كما تعلمون في قصة هي من الآيات التي وافق فيها القرآن الوحي عمر لما كان النساء يخرجن فإذا خرجن لقضاء حوائجهن تعرض لهن سفهاء من الناس بالأذى فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يخرج ازواجه مع النساء فقال عمر يا رسول الله لو امرت نساءك بان يحتجبن حتى يعرفن فلا يؤذي تعرف بالحجاب حتى لا تكون مثل الامه لان الناس كانوا يتعرضون للامه باعتبار يعني ان الامه ليست كالحره فانزل الله يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤدي فهي من الآيات التي وافق فيها الوحي عمر رضي الله عنه وكذلك الصلاة خلف المقام قال عمر لو أنك صليت خلف المقام فأنزل الله واتخذه من مقام إبراهيم مصلى الآية وكذلك آية عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله ازواجا خيرا من كل نزلت لما قال عمر هذه المقولة قال عسى الله سبحانه وتعالى أن يبدلك ازواجا خيراً منهن فأنزل الله هذه الآية كلها من موافقات الوحيد عمر رضي الله عن عمر الملهم طبعاً مبحث أسباب النزول كما قلت من أهم بحث علوم القرآن وصنفته مصنفات وله أهمية كبيرة في معرفة الآيات واستنباط الأحكام منها وفيه مسائل على كل حال تبحث بعد ذلك في بعض الكتب المطولة في علوم القرآن ويدخل تحت هذا الموضوع القاعدة الكبيرة التي هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالايات التي نزلت بلفظ عام في سبب خاص العبرة بعموم لفظها لا خصوص سببها كما دلت على ذلك الأحاديث الثابتة ومنها حديث الرجل الذي نزل فيه قول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال ألي خاصة قال بل للناس عامة إذن هذا دليل صريح على قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هناك مسائل ليس هذا محل تفصيلها تبحث في مستقبل إن شاء الله لأن العلم يؤخذ شيئا فشيئا ولا يؤخذ لفعة واحدة بقي نوعان نختم بهما النوع الحادي عشر من أنواع النزول هو أول ما نزلت تفضل يا شيخ هذان مبحثان من المباحث نوعان من الانواع التي يذكرها المصنفون في علوم القرآن أول ما نزل وآخر ما نزل أول ما نزل من القرآن فيه خلاف والأصح فيه والراجح هو مقرره المؤلف أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى تمام الآيات الخمس من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق كما دل على ذلك حديث عائشة الثابت في الصحيح وأنها أول ما نزل جبريل به على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء في القصة المعروفة المشهورة الذي أشكل على هذا الأمر هو حديث ثابت في الصحيحين عن جابر أنه لما سئل عن أول ما نزل قال يا أيها المدثر فقال الراوي الحديث طبعا في الصحيحين عن ابي سلمة عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهو يحدث عن فتره الوحي الحديث من اوله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت جابر بن عبد الله اي القران انزل قبل قال يا ايها المدثر قلت او اقرا باسم ربك الذي خلق ويهن السائل ان يورد الاشكال للمسؤول اذا اشكل عليه شيء قال او اذا كان القصد ازاله الاشكال قال احددكم بما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت امامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت الى السماء فاذا هو يعني جبريل فاخذتني رجفه فاتيت خديجه فأمرتهم فدثروني فانزل الله يا أيها المدثر قم فانذر هكذا اخبر جابر الجمع بين الروايتين ما في يعني ما في صعوبه الصحيح هو حديث عائشه الذي حدثت به عن بدء نزول الوحي وهو صريح حديث جابر يحمل على أمرين الأمر الأول أن جابر يخبر بما يعلم ما بلغ حديث عائشة يرد هذا خاصة أنها انصاري في, في المدينة فحدث بما سبع وفهم ولم يكن يعلم بأن الآيات الأولى من سورة العلق نزلت قبل الأمر الثاني أن يحمل قوله على أولية مقيدة وهي أول ما نزل بعد فترة الوحي وهذا يدل عليه ما ورد في الرواية الأخرى فإذا الملك الذي جاءني بحراء فنظرت فإذا الملك الذي جاءني بحراء إذن هو نزل عليه قبل ففي الرواية ما يدل على أن نزول الآيات في سورة قبل وهذا لا ينبغي أن يكون فيه إشكال كيف؟ قال جابر هذا نقول عادي جدا يغيب عن الصحابة أشياء ويحدثون بأشياء بناء على ما عرفوا وسمعوا يخطأ عليهم أشياء هناك بعض الأشياء الظاهرة خضية على بعض الصحابة ولا إشكال فالاصح انه اقرأ باسم ربك ثم المدثر بعد ذلك وبالمدينة يعني وأول ما نزل بالمدينة ويل للمطففين وقيل البقرة ورد في بعض الروايات أن ويل ويل للمطففين سوره المطففين نزلت مقدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينه حيث وجد اناسا عندما يكيلون يخبر الله عز وجل عنهم الذين اذا اختالوا على الناس يستوفون واذا كالوا او وزنوا يخسرون فانزل الله هذه الصوره وقيل انها سوره البقره والصحيح ان سوره البقره نزلت مفرقه يعني طويله هي ونزلت على اوقات فالاقرب ان تكون سوره المطففين ولذلك سوره المطففين يعني ظاهرها يشبه السور المكية، اياتها قصر الآيات، التهديد والوعيد، لكن الرواية تقول بأنها نزلت في أول الأمر في المدينة. وعلى كل حال هناك أوليات مقيدة أول ما نزل بعد فترة الوحي، أول ما نزل في كذا، اول ما نزل في كذا، ولمعرفة اول ما نزل لا شك أثر في التربية، أثر في التعليم، أثر في الأحكام، في معرفة الناسف والمنسوخ والتدرج وما شابه ذلك. عكسه آخر ما نزل قيل آية الكلاله في آخر سورة النساء كل هذا جاء في روايات عن الصحابة رضي الله عنهم وقيل آية الربا وقيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ولا تعارض آية الربا لأن واتقوا يوما في آخرها وأصح الأقوال وأرجحها في آخر ما نزل من الآيات هو أنه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله لأنها نزلت قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بوقت يسير وقيل آخر براءة يعني وقيل ان آخر ما نزل الآيات في آخر براءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليه عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وقيل هذه الايات طبعا وقيل آخر سوره يعني آخر ما نزل من السور سوره النصر وهذا هو الأرجح الذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم أن آخر سوره نزلت هي سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فذلك علامة أجلك ودنو أجلك فسبح بحمد ربك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وقيل براءه كما جاء ذلك عن البراء ابن عازب إنها براءة والأرجح أنها سورة النصر هذا ما يمكن أن يقال في معرفة آخر ما نزل وبهذا ننتهي من الكلام عن أنواع النزول الاثني عشر التي أوردها المؤلف في هذه الرسالة وبكرة غدا إن شاء الله نبدأ في النوع المتعلق بما يرجع إلى السنة وما يرجع إلى الأداء المتعلقة بنقل القرآن وقراءات القرآن الكريم نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير نختم بالأسئلة سؤال يقول الكتب التي توصون بها في علوم القرآن الكتب كثيرة على كل حال لكن سنعطيكم نختار لكم ثلاثة كتب بالتدريج. طبعا السيوطي صاحبنا ألف ثلاثة كتب للتدرج نذكر لكم يعني مراعاة لحق شيخنا هذه الأيام شيخ الإمام السيوطي سنذكر لكم ما ألفه لطالب العلم في هذا الفن لكن ما أوصيكم به هو أن يبدأ الطالب في علوم القرآن برسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وصوله في التفسير وهي رسالة مختصرة سهلة مباركة فيها تحرير وضبط ومن بدأ بها انتفع كثيرا سهلة جدا وواضحة تستطيع أن تقرأها وحدك أصول التفسير ثم تأخذ كتابا متوسطا ان شئت تتوسع ومن أفضل الكتب التي وقفت عليها من الكتب المتأخرة كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن عبد الله كتاب في غايه التحذير والنفاسة المقدمات الاساسيه في علوم القران عبد الله الجدير وهذا ان شاء الله بعد هذه الدوره الثلاث ايام القادمه ان شاء الله سيكون موضع دوره في القصيم باذن الله الكتاب الثالث تلقى في علوم القرآن للسيوطي وهو الكتاب النهائي من أراد أن يتبحر بهذا العلم فالاتقان هو البحر وهو من أهم الكتب وأوسع الكتب في هذا الباب أما المتخصص كل كتاب يقرأه الذي يتخصص في علوم القرآن يأخذ الكتب كلها ويقرأ ويستفيد منها طبعا السيوطي ألف هذه الرساله للمبتدئ وبعدها ألف التحبير في علوم التفسير وهو مئة واثنين من الأنواع هذه كم نوع خمسة وخمسين هناك مئة واثنين وأكثرها تفرع يفرع يعني ولا بعض الأنواع خمسة ممكن تكون نوع واحد لكنه حتى في شرحه في شرحه لل هو ألف رساله الصور التفسير هذا ضمن النقاية ثم ألف التحبير ثم شرح النقاية ففي شرحه للنقاية اتمام الرواية لقراء النقاية يكثر من الاحاله على التحبير وقد بينت ذلك في التحبير وقد فصلت ذلك وقد بينت ذلك فالتحبير هو الوسط ثم الثالث هو الاتقان للمتوسعين الاتقان 82 نوع والتحبير 102 كيف تجي يعني مثلا في في الاتقان يعني ركض شويه ما عاد فيها حب للتفريق الحقيقه والمجاز هناك نوعين في الإتقان نوع واحد يدمج هي نفسها يعني بل ما في الإتقان أكثر لكنه يدمج نوعين في نوع واحد وكتاب الإتقان من قرأه وضبطه يغني عن أكثر الكتب الاخرى هذا ما يتعلق بكتب طبعا في كتب من أراد التوسع يعني مثل كتاب المحرر لمساعد الطيار جيد محرر في علوم القرآن في كتاب مباحث في علوم القرآن لا بأس به المشهور الذي يدرس في الجامعات في أكثرها في محاضرات في علوم القرآن لغانم قد الحمد جيد لا بأس به كتاب مهم جدا مفيد كتاب مناهل العرفان للمتوسعين محرر بديع في شطحات في العقيدة وقد اعتنى به الشيخ خالد سبت وفقه الله وهذبه ورسالته الماجستير كانت دراسة وتقويم له مناهل العرفان للزقاني بس يعني لمن أراد التوسع أكثر نعم لعلنا نكتفي بهذا القدر شكر الله لكم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين